لعل الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قوما آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قبطاس فلمسوه لقال الذين فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أن سَلَّمَ لَكَ الْقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ لَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَهُ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ اسْتُوْزَ أَبِي رُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَبِ الَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله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 وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم أتر لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني تشركون الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم الذين خسرو أنفسهم فهم لا يؤمنون